من دون الناس الشرط الثاني أن يتحملوا جزءا من نفقات المسلمين في أي حرب يدخلونها مع أعدائهم الشرط الثالث أن يحترموا هذه المعاهدة ولا ينقضوها ومقابل ذلك لهم حرية العقيدة أمنهم على أنفسهم وعلى أموالهم فإذا نقضوا المعاهدة فلا شيء لهم من ذلك كما سنعرفه في غزوة بني النظير وفي غزوة بني القريضة عند, التكا... عند الكلام عن الغزوات إن شاء الله تعالى فكانت هذه المعاهدة من أكبر الدعائم التي أمنت المسلمين في داخل المدينة وجعلتهم يتفرغون لعدوهم الخارجي فتظاهروا أمامه بأنهم كتلة واحدة وبعث الرسول السرايا وأرسل الرسول وجعلهم يطوفون ويجولون في أنحاء الجزيرة حتى يشعروا عدو الإسلام بأن المسلمين دولة تستطيع أن تحميهم وأن تدافع عنهم وأن هذه الدولة عندها قدرة لإرسال البيوش لتقاتل من يشاء في أي مكان تشاء وكان في ذلك تأمين للدولة وكان في ذلك تأمين لحدودها وهي لا تزال دولة ناشئة صغيرة حدودها هي حدود المدينة المنورة فقط وظلت القبائل التي حول المدينة تخاف المسلمين وترهب جانبهم ولكنها ظلت على شركها مدة خمس سنوات وبعد الخمس سنوات دخلت في دين الله أسلم وسليم ومزينة وجهينة وغفار كل هذه القبائل دخلت في الإسلام وتكون منها جيش كبير وعدد ضخم عندما توجه الرسول صلى الله عليه وسلم لفتح خيبر ومن بعده لفتح مكة. في هذه الفترة التي أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعم فيها الدولة بتلك المشاريع أمر صلى الله عليه وسلم وأذن له في جهاد المشركين والآية الأولى التي نزلت في الجهاد هي قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلم وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلم هذه الآية أخوانا كما ترونها ليس فيها أمر بالقتال وإنما هي مجرد إذن أذناء ولم يعمرهم في هذه الآية بقتال أحد وهذه الآية كانت بداية لتشريع الجهاد واختلف المفسرون وأصحاب أسباب النزول متى نزلت هذه الآية فقال بعضهم نزلت في آخر العصر المكي وقبل الهجرة وقال بعضهم نزلت في أوائل العصر المدني بعد الهجرة مباشرة والرأي الراجح أنها نزلت بعد الهجرة في أوائل العصر المدني وكانت هذه الآية كما قلت هي أول آية نزلت في الجهاد تأذن وتسمح للمشركين بالجهاد للمسلمين بالجهاد دون أن تأمرهم به فكانت المرحلة الأولى هي مرحلة الإذن بالجهاد وعدم الأمر به فمن شاء أن يجاهد فليجاهد ومن شاء أن يخرج إلى المشركين فليخرج ومن شاء أن يقعد فليقعد وليس عليه في ذلك إثم ولا ذنب وانتقلت بعد ذلك مشروعية الجهاد إلى مرحلة ثانية تلك المرحلة الثانية هي الأمر بقتال من يقاتل المسلمين فقط من قاتلكم فقاتلوا الله عز وجل يقول وقاتلوا شوفوا فعل أمره وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين فالآية الثانية والمرحلة الثانية من مراحل الجهاد أنه سبحانه وتعالى أمر المسلمين بأن يقاتلوا من يعتدي عليهم ويقاتلهم أما أن يبدأوا هم بقتال أو يذهبوا إلى مكان عدوهم ليقاتلوه فيه فذلك غير مسموح به في المرحلة الثانية وهذه المرحلة هي التي التبست على كثير من كتب أو كانوا مقلدين فيه غيرهم من المستشرقين فإنهم زعموا أن الجهاد في الإسلام جهاد دفاعي فقط وليس فيه هجوم معتمدين على هذه الآية ونسوا المرحلة الثالثة والجزء المهم المتمم لمراحل مشروعية الجهاد في الإسلام و... <تصفيق> نلاحظ أن الآية تأمر المسلمين بأن يقاتلوا من يقاتلهم فقط وعلق صلى الله عليه وسلم وعقب على نهاية الآية بقوله ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين لأن المسلمين كانوا في ذلك الوقت ليست لهم القوة القادرة على أن يذهبوا إلى بلاد الناس هناك ليقاتلوهم ويدخلوهم في الإسلام على هذا الأساس. ومن هنا كانت الآية تقول ردوا على من يريد قتالكم ولا تبدأوه بالقتال ومن لهذا وجدنا كل الغزوات قبل غزوة خيبر كلها كانت دفاعا ولم تكن هجوما غزوة بدر غزوة أحد غزوة بدر الثانية أو الأخيرة غزوة الخندق كلها كانت للدفاع تكن للهجوم وكانت الحد الفاصل في المرحلة الثانية هي غزوة الخندق لما نظر صلى الله عليه وسلم في الوادي بعد أن أرسل الله على المشركين الجنود التي لم يرها أحد فزلزلت أقدامهم وأكفأت قدورهم وقلعت خيامهم وجعلتهم يرحلون عن محاصرة المدينة وأصبح الرسول صلى الله عليه وسلم فنظر في الوادي فلم يجد أثرا للمشركين قال لم يغزونا بعد اليوم نحن نغزوهم في ديارهم وانتهت بذلك المرحلة الثانية من مراحل مشروعية القتال التي أمرت بالدفاع ولم تأمر بالهجوم ونزل في بداية المرحلة الثالثة قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين والتقوى يا جماعة الخير مهمة جدا في الجهاد في سبيل الله بلا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين فالتقوى وذكر الله عند لقاء العدو من أهم عوامل النصر عند المسلمين يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم فلا تولوهم الأدبار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحوا فتقوى الله والصبر على لقاء العدو والثبات وذكر الله عز وجل كل هذه من وسائل النصر عند المسلمين فكانت المرحلة الثالثة في مشروعية القتال هي قتال المشركين في كل المستويات وعلى كل الأصعدة وفي جميع الحالات ليست هناك حال استثنائية إلا من يظهر ولاءه للدولة الإسلامية بدفع الجزية نعم. البداية المرحلة, المرحلة الأولى. من لا لا يحب لهم دي المرحلة الثانية. المرحلة الأولى لا مش لا يحق أذن لهم إذن من أراد أن يقاتل من أراد أن يخرج من أراد أن يضرب في الأرض ومعه إذن في هذا. والمرحلة الثانية أمرهم. وحتى ما عليهم أن ندافع من يأتي إلى بلادهم محاربا لهم. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة أمرهم بالحرب عاما في كل وقت وفي كل زمان ما دام المشركون لا يقطعون للدولة الإسلامية ويقفون سدا بين الإسلام وبين من يريد الدخول من الناس. وهذه المرحلة هي المرحلة الأخيرة التي جاء فيها قوله تعالى وقاتل المشركين كاف كما يقاتلونكم كاف وأعلم أن الله مع المتقين هذه المرحلة أمرت المسلمين بقتال المشركين لماذا لأن الله عز وجل يقول يظهره على الدين كله ومعنى ذلك. أن المسلمين مطالبون بجهاد عدوهم ممن لم يدخل في دين الله حتى يخضعوا لدولة الإسلام إما بالدخول في الإسلام وإما بدفع الجزية وإظهار ولائهم للمسلمين أو لدولة الإسلام وفي ذلك إظهار للإسلام على جميع الأديان أما الذين يزعمون أن الجهاد في الإسلام لا يزال ولن يزال حتى يومنا هذا قتال دفاعي فقط والإسلام لم يأمر بالهجوم فهؤلاء أناس يفترون على الإسلام ويكذبون على كتاب الله عز وجل بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جهز جيشه من المدينة وخرج به لفتح خيبر في سنة كم سبعة خيبر آه سنة سبعة سنة سبعة من الهجرة الرسول عليه الصلاة والسلام جهز جيشه وخرج به إلى خيبر ليفتحها فلو كان القتال دفاعي كان الرسول ظل في المدينة ولما يجون جماعة خيبر نبقى قتل وبعدها في سنة دمالي لاحظوا هذه التواريخ مهم في سنة سبعة الرسول جهز جيشا من المدينة وخرج به إلى خيبر وفتح خيبر المصطلق كانت بعد الخندق كانت أيوة كانت بعد الخندق وفي. akşeyen kimse yetmez aşkı cin yerinden gitmez onların Gecede yatmaz olmaz uçarken sahıllarda dilimden zinki